الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 فَلَمَّا جاءهم بِالْحَقِّ مِنْ عندنا قَالُوا اقتلوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ واستحيوا نساءهم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ موسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي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 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا كَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا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 ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لقزنت جهنم مجروا ادعوا, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 نا لنا صر رسلا وَالذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يَقُومُ الأشْهَادُ يَوْمَ لا ينفع الظالمين مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ولهم سوء وَلَهُمْ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 بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس والمتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإن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 كانوا أكثر منهم وأشد قوه وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره الكافرون